وَهُوَ ال الذي أَن شَأجّاتٍ مَعْروشاتِهُ وَغَيْرَ معروشاتِ وَن نَّخْلَ وَالزَّر مُخَْلِفًا أُكُلُ وََّخْلَ وَزَّر مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَالزَّيتُونَ وَرضُ م نَمتَشابِه وَزَّييتُونَ وَُّم م نَمتَشابِه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 هُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَمَا نَيْتَ أَزْوَاجٌ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَانِ حَرَمٌ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أم اشتملت, أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بعلم كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل اذكروا حرم ام مل ان ثين ان ما اشتملت, اشتملت عليه ارحام الان أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا؟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 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 احرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون